بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن ادركوا ان يقولوا آمَنَّا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم بَلَا يَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يسبقون سَأَمَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَظْلِمُ قَوْلُ اللَّهِ أَجَلَ اللَّهِ لَا يُؤَخَّرُ وَالسَّمِيعُ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر ونغفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن ذَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّيَسْكَعَ عَذَابَ اللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي الْلَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نِسِكَ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا إِنْجَاءٌ أَصْرُمٌ مِن رَب بِكَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياكم من شيء innahum lakathibun wala yahmiluna athqalahum wa athqalammaa athqalighum wala أَلُنَّ يَوْمَ الْكِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السر وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه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 انَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسون من رحمتي أولئك من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النير إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 ولوطا إذ قال لقومه آهنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين آهنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسْلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا إِنَّا مُخْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطَى قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رُسُلٌ لَنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ لا أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آياتا بينة لقوم يعقلون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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم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 مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَكَ كمثل العنكبوت اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ العنكبوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ لَقَ اللهغ السَّمواتِ وَأَضَ بِ الحََّّ إِ فيِي ذَلكَ لَ آيَةَ مَا أُح إِلَكَ مَِ الكِتابَِ وَأَكِ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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وَقَالُوا لَهُ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ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 قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ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 لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغتت وهم لا يسعرون تعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكفرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم أرجلهم ونقول ذو ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا قال حات لنبؤ ان من الجنة رف تجري من تحتها الانهار خالدين في دع ما اجل العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وَوَالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا اللَّهُ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 وَل إن سَأَلتَبُمَن النَّ مِنَ السَّمَِمَاأَ فَأَحَْ بِجِل الأضَ مِ بَعد مَوتِ غَلَ يَقُول النَغ اللهَّ قُلِلحَمدُ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 طفو الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam callcom